الشهر الحرام بالشهر الحرام هاي بو بصرمان اش مدينة دركة بيان ابتن عمريبك كافر ومنعك صالة شاشة اش هجري هاي بو ذو القعدة بش تهنجه بصالة حفظة بصرمان جاركو دي اش مدينة دركة با قصة عمريبك بجاخده تعالى ديارك كو هاي بو حرام بهاي حرام هاي بو مش ركض مشركت في هاي منع زول مانعكر بونش مكه بجعاف هاي حرام او هنتدى بغا بو زول يا هاي بو او كافره هنتدى منعكرين اشتونو حاجة ان نو حاجة حجيء تنقابا نحجبو اشتونو عمري اباتولا اباتولا هاي في نهي لون هنتدين هاي بيتدين و الحرمات قصاص حرمات او تشتب حرمات او تشتب قدر او تشتب شنابت مروف بها تكينات او همي طولا طولا او طول باكر ناك وان جارا دي من عواكر ويكدا راوستيان نهلان دينب تشنامكه عبادته خدا بكان وعمره بكان طول اخو وحقه هاي نبجن او هاي باكو حرام منابت ام چه مشكلاتي دا بكان وان مشكلاتي دا كلي ديجو طول فمن اعتدى عليكم بجهركسك تعدى يلوى بك شاري القلب بك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك كتوى وشاري القلب بك فيجيك وصى شاري القلب بك فيجيك وصى واتقوا الله بين تقوى خديبك حدودة خد تعالى دربة نبن واعلموا أن الله مع المتقين بين بظانن انديك خديه الگل میروی به تقویم. اوی تقوی خودید کن. چه تقوی خودید فردت خودی تعالی بجهت اینه. خوش دشتید حرام دنه پاشه. آخو ده الگل وان. معونه تا خوب هاریکار یا خوب. خودی تعالی توفیق وان دیده. دی بری وان ده ترهی که درست. دی بتا هاریکار بوان. شولت وان دی برک با اینه. شولت که یه خلاص کرد.